في النار وبعد فنستعرف في هذه الليلة في الطيبة المباركة درسنا الذي توقف شهرا أو فوق الشهر سائلا الله عز وجل أن يكون العود كما يقال أحب ولا باس علينا بما مضى متى نستقبل ما يأتي والإنسان يضع جانبا مفقودا ولا يتذبر إلا بموجوده وكم من مفقود شغل الإنسان به فضيع موجودا والعاقل هو ابن ساعته وابن لحظته وابن وقته وأو ما يسمى اصطلاحا عند أهل العلم عبادة الوقت فلك في كل وقت ماذا شر خاصة والإيجازة ويقال الاجازه أيضا هي حتم لأن النفوس والقلوب ما تمل الابدان والصراحة المحارب مثل مضروف المحارب الذي يستريح فلا ينطلق من بعد راحته إلا ماذا إلا قويا سريعا اقوى ما يكون واشد ما يكون فإذا نستقبل بهذا الامل درسنا ان شاء الله تعالى وما ياتي وكنا قد انهينا قبل حديثا بفضل رب العالمين وحوله ولست اقول انهينا اعني نفسي وانما اقول انهينا يعني اعني نفسي واياكم وهذا هو المقصود من الجم فليس هذا خطاب مفرد بضمير جمع وانما هذا خطاب المفرد بقصد ماذا الجمع فانهينا دراستنا لايتين ثنتين من ايات المواريث والى الايه الثالثه هذا اليوم وهي ايه الكلاله الثانية والتي يقول الله فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالتي من هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف أو فلها نصف ما ترك وهو إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما أكثر مِمَّا مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ومتعا فللذكر مثل حفظ الأنسيين يريد أو يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء يستفتونك قل اللهم فيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرزق إن لم يقول لها ولد فإن, كان فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وهذه آية الكلاله التي يسمونها ويدعونها آية الصيف ولماذا يدعونها آية الصيف إما تمييزا لها عن آية الكلالة الأولى والتي يدعنا ايه الايه الشتاء او اما تمييزا لها ان نزلت في الصيف كما قيل لعمر الا يكفيك الا يفتيك ايه, له آية الصيف وهي الآية في الكلالة وما الكلالة الكلاله هي توريث من لا أصل له ولا فر من لا أصل له زكرا ولا فر يعني من مات لا أصل له يعني لا والد له وأعني بالوالد هنا كل أبي ولا ولد وأعني بذلك مطلق ماذا مطلق الولد هذه مسألة ماذا الكلالة هذه مسألة الكلام واضح يا طلبة العلم طيب قوله تعالى هالكا. إذا هذه الفائدة الأولى لماذا استعمل هنا تعبير الهلك بدلا من ماذا من تعبير الموت واستعمال مصطلح الموت او لفظه الموت اغلب في لغه القران من ماذا من مصطلح ماذا الهلكه او من لفظه الهلك فلماذا أعرض القرآن عن لفظه شائعه استعمله إلى لفظة غير شائعة ولا مستعملة كثيراً يعني في لغة القرآن الكريم ماذا؟ مع الجواب؟ أوه؟ الشيخانة لفظ لبض هلكة في تفريد أن مي لا, لا يوجد له أصل ولا فرق طب ما مات ما ليس له أصل شيخنا مات شيخنا مات ولكن ترك أو لا يتأمل هلكة الشاجة في القرآن أيضاً هذا يعني ضاع ذكره لعدم وجود ماذا؟ ولد له صحيح؟ لأن من لا ولد له يضيع ذكر من الناس لأن الولد يحفظ ماذا؟ اسم أبي ومن هنا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ماذا؟ افتر افتر يعني يقطع ذكره لما لا يعني لا يولد له ذكر أو لا ذكر له لأن أولاده كانوا يموتون ماذا؟ صغارا واضح فهذا فيه معنى الهلكة هذا فيه معنى ماذا؟ معنى الهلكة قلت واستعمل القرآن لفظة الهلك بدلا من الموت لمن قطع ذكر الميت ووجوده بعدم وجود فرع وارث له بعدم وجود فرع وارث له او اما انه هذا ان يميز ايه الكلاله الثانيه عن الاولى لمفارقه احكامهما وثالثا في استعمال لفظه هلك فائده عزيزه وغالي وهو ان شرط التوريث تحقق موت المورث كما تفيد لفظة هلك كما تتحقق موت المورث وعليه فالمفقود لا يورث ومن في غيبوبه الموت ونحو ذلك حتى ولو كان موته راجحا لان الهلاك لغه هو الضياع وعليه فلا يورث من مات موتا دماغيا هنا مثلا للنقاش لماذا لا نورث من مات موتا دماغيا مع ان الطب يقول بان موته محقق بنسبه تقترب من كم من تسعين أو من تتعة بالمئة بل وتزيد تتعة وتسعين من المئة لان ما علمنا احدا مات دماغيا وعاد الى الحياة هذا لم يحدث الا مرة واحدة في تاريخ ماذا الطب ان رجلا هو فقط واحد هو الذي مات دماغيا ثم عاد الى ماذا الى الحياة دي وقع واحدة فقط في بريطانيا وهي وقعة نادرة لا يمكن أن يبنى عليها ماذا؟ حكم شرعي وعليه فهل لنا أن نسوي بين الموت الدماغي والموت الطبيعي فنورث من مات دماغيا خاصة أن بعض الناس قد يموت دماغيا ويبقى في حال الموت الدماغي هذه أعواما ولعل من اصرح الامثله على ذلك نعم جبار بني إسرائيل اريل شاروت الذي له أكثر من أربع سنين الآن يموت وما مات وهو تحت أجهزة ماذا أجهزة الحياة كأجهزة التنفس ونحو ذلك فما انتم تقولون هل يورث ولا لا يورث وهذه المساله مبنيه على ماذا على مساله هل الموت الدماغي يعد موتا طبيعيا ياخذ احكام الموت ام انه يفارقه أم أنه يفارقه صحيح وهذه هي او هذا هو مناط الحكم ها والمساله عمليه ولا ما هي عملية إنها عملية لأن المثل هي عملية من جهه أخرى من سوى بينهما تراه يجيز رفع أجهزة اللي تنفس عنه هذه مسألة مهمة جدا هل يجوز رفع أجهزة الموت او أجهزة الحياة عنه أم أنه لا يجوز وهذه مسألة مهمة خاصة من اليوم تكاليف الطب عالية لو تركناه لضيع ذلك ماله وميراث أولادي وقد تقول في وقعة الرجل ظل تحت أجهزة التنفس هذه قريبا من لعله ما بين شهر وستة وشهر الشك من المهم مع كل عالية جدا هذه الكلفة دخلت في شتبة تقدر بمئات الألوح فهذه ربع مليون خسرها من أهله بلا طائف والطب اليوم يترخص كل ترخص وقد فقد الطب معنى، وهو كونه رساله وأصبح أقرا إلى كونه ماذا تجارة وتلك أسوأ تجارة وهي التجارة بأمراض الناس وأوجاع الناس وألامهم صحيح والطب اليوم يفعل ما يفعل يقتل باسم الطب لا وباسم الطب يفطو على أعضاء الناس وأبدانهم وما من أحد منا إلا وهو متوجع قد أصيب في الطب يوما ما وأنا أنبيك عما يعني لا أقول سمعت ولكن أنبيك عما حييت وعشت وجرفت ولا ينبيه كمس مجرد ها فما أنتم تقولون يا طلبة العلم والمثل عملية كما قلت لكم عملية من جهة جواز رفع أجهزة لإنعاش عنه وعملية من جهة أخرى أنه يورث أو لا يورث صحيح عملية من جهة أننا نحفظ ما لوارثيه عليه صحيح خاصة أن الموت الطبيعي أن الموت الدماغي والموت الطبيعي يلتقيان يلتقيان، يعني إلا في حالة نادرة جدا، فهما لماذا يفترقان؟ واضح، ومن هنا لا نحكم على المفقود بموت حتى ولو قال طيب، ويبدو يعني رجل سافر إلى العراق منذ عام سبعين وانقطعت أخباره إلى اليوم، يورث. خاصة وموته يعد موتا راجحا. لأن العراق شهدت ماذا حروبا وشهدت غارات وتفجيرات وكذا خاصة وسائل الاتصال الحديثة كلها إيه موجودة فانقطع اتصاله تماما. وشهدت وقع قريبة من هذه لرجل ظل سبع عشر سنة هناك وأهله. يتعاملون أو يعني على انه مات <تصفيق> على انه إيه؟ مات ولقيته بنفسي يعني هذا رجل الى ان حضر حيا وهكذا اذا المساله اذا نعمليه من يقول بان من مات موتا دماغيا يورث لا احد هذه هذا يعني ترجيح عاطف ترجيح عاطفي ترجيح عاطفي هذا ولا ترجيح فقهي لا أحد طيب من قال بأنه لا يورث سير ها الموت مفارقة روح هذا تعريف اصطلاحي صحيح؟ والتعريف الاصطلاحي لا ينبني عليه إيه؟ لا ينبني عليه حكم لان غيرك قد يخالفك في التعريف يقول لك من قال ان روح هذا فيه وما معنى ما هو يقول لك أن الرجل في الموت الدماغي صحيح؟ يعني ما بينه وبين الموت الطبيعي إلا أن يموت دليل أنت لو رفعت الأجهزة عنه يبقى صارت أجهزته أجهزة بدني لا تعمل بنفسها وطالما لا تعمل بنفسها يبقى نروح البدن يبقى أنت تغلب من باب أن المال لا يؤخذ الا بيقين صحيح وطالما وجد شك فهل كل شك ينقض اليقين هل كل شك لا ينقض اليقين اما أن هناك من الشك ما ينقض الايه اليقين وهذه مساله نعم اسمع اسمع الشك لا ينقض اليقين واليقين أن ما حرام والشك انه ما ولكن ترى هذا الشك ماذا؟ بنسبة تقارب اليقين فإن كان اليقين مئة بالمئة فهذا الشك الذي معنا هو دون المئة بواحد من مئة فهل تعده شكا ولا تعده يقينا بل يمكن أن نعد الحالة الاستثنائية هذه كأنها غير موجودة ويصبح الموت الدماغي هو الموت طبيعي إذا خرجنا من قاعدة الشك بأن هذا هو يقين مقارب صحيح؟ غير شخنا يورث شخنا يعني زي عن مقاردة ورجل تقض نشير القاضي يحكم بموته بعد فتر دي مسألة فيها خلاف انت تقيس عليها يعني ان القاضي ممكن يحكم بموت انسان فيقسم ويورث وورث ماله صحيح؟ ولكن لكي يحكم بهذا لابد من شروط. منها مرور فترة زمنية تقدر بكم بأربع سنوات صحيح والثاني أن يكون عنده من القراء ما يحكم بها بهلكته كوجود ماذا حروب وكانقطاع ماذا اتصاله وانقطاع اخباري فكانك تقيس لكن في هذه المسألة في أربع سنوات كاملة فلو جعلناها قياسا لقلنا لك بعد أربع سنين يورث فيرو. لازلت أقول ما قلت بالأمر لم تدخل في أجوائي الدرس بعد فلازلتم بعيدين شيئا ما عن الدرس نعم هل يقال شيخنا آه. لماذا على قيد الحياة؟ هل الموت الدماغي نفارق الموت الطبيعي شوف نقطة المسألة هي هل الموت الدماغي موت طبيعي ولا لا فعليه أي نقاشية لابد أن تدور فيه في هذا الإطار في هذا الموضوع لأن هذا هو مناطق الحكم ليس موت طبيعي طيب لماذا ليس موت طبيعي لأن لا يغير الله إلا الله عز وجل مع هذه الحالة يعول عليها، ها؟ يعني أنا عندي فصل من المتفوقين، وفي ولد تعثر وجاء بدرجة دون درجة إليه النهاية الصغر، هل نقول بأن هذا الفصل ليس متفوقاً بوجود حالة رصوب فيه، رصوب فيه، ها؟ لا طبعاً. عليه حق من يا أخي سنستخرج حظا أو حق دفنه من نفقة الدفن والموت والكفر. هاه. أمم. والطب منقسم على نفسه. أولا جزاك الله خيرا. لإن طبعا قولك إلى أهل الاختصاص لإن المسألة طبية. حكم عليه موتا وحياة هذا الحكم لمن لأهل الذكر مثالوا أهل الذكر الطب منقسم على نفس في هذه المثلة فمن الأطباء من يقول هو موت طبيعي ومن الأطباء من يقول هو موتن ليس طبيعي ولذا ترى في أوروبا اليوم بان من مات دماغيا يعامل معاملة من من مات طبيعيا من أشياء كثيرة جدا منها على سبيل المثال ايه أعضائه بدنه لغيره كالكبد ونحو ذلك أي نعم الموت الدماغ بيأخذ منه أعضاء أعضاء بدنه لآخرين فالطب منقسم على نفسه في هذا الموضوع ولم يستقر على راي وانت تدري ان قانون براعة الأعضاء المشهور لم يخرج إلى النور بعد بسببه ها سبب الخلاف ايه الخلاف الطب فمن قال هو موت طبيعي بنى عليه أحكام الموت الطبيعي ومن قال لا ليس موت طبيعيا بنى على أحكام فإذا قولك نرجع إلى أهل الذكر هذا قول جيد صحيح لكن نقول لك بأن أهل الذكر هنا هم الأطباء منقسمون على انفسهم وثانيا لأن الطب هنا هل الطب أحكامه أحكام جزم ولا احكامه أحكام اجتهاد؟ أجل. اجتهاد صحيح في احكام وأحكام اجتهاديه ولا يبنى حكم خطير كهذا على ماذا على راي واجتهاد يا محمد الغالب على الغالب أن لا يعول على يعول على هذا في أعطيني مثالا يا محمد كلامك جيد أن العارض النادر يمكن أن نعول عليه نعم فأنت تعطيني مثالا على تعويل شرعي على العارض النادر نتائل المواريد مثلا نحن بصدرها يعني في بعض أحكم المواريد لا نقوم بتوريس واحد من الآخر إلا بتحقق شرور منفقه والد لمنعهم يقتل المسجد أو المسجد في حرفه نحن لا نبني من متع وولو من متع آخرًا. حدث في معارك السبحة في 60 والجمل ونحنها، فكان عمل السبحة على أنهم كانوا لا يقررون هذا المثل، لأنهم مم. لا يقررون من متع أولًا ومن متع آخرًا. فهي. لاحظ بس وبيه لهم المثل. عارف تعرفون المثل؟ يعني لو اثنين كانوا في سيارة، فحصل لا قدر الله أو نسأل السلامه حادث. فمات من يرث الآخر طالما أننا لا نستطيع أن نضرب المثلة يعني لو مات أحدهم في الحال والثاني وصل إلى المستشفى ثم مجرد وصوله ماذا حصل مات هنا الذي ذاب المستشفى ماذا يرث من مات ثم بعد ذلك تنتقل تركته إلى, من؟ إلى ورثين مثلا دي مثلا عملية وعملية جدا صحيح؟ زي توريث ابن من أبيه مع وجوده إخوة فلو أنه ورثنا حسننتقل الارث إلى أولاد هذا الإبن صحيح؟ لكن لو أنه لم نورث يبقى صار أولاد هذا الإبن ماذا؟ محجوبين بمن؟ باعمامهم تبينتم المثلة ولا لا؟ اعيد عليكم المثال مرة أخرى يعني أبن وابن في حادث مصيبه فلم ندري ايهما مات اولا صحيح عندئذ عند توزيع التركه هنستبعد اولاد هذا الإبن الابن تماما كابن بنرجع بالوصيه ونورث من اولاد الاب الاخرين لكن لو ان الابن وصل الى المستشفى فمات هناك وقد مات ابوه عند مكان الايه حادث ورثه ثم ينتقل نصيبه إلى من إلى أبنائه مع إن هذه المسألة إيه عارضة وإيه ونادرة اللي هي من ماتوا جميعاً فهذه المسألة يعني لها وجود ويعول إيه عول عليها هذه الحابسة غير ها يعني على في مسائل الموروث يعني لو نظرنا مثلاً لموروث وراثة الخمس المشكل ميراث الخنثى المشكل هذه مساله نادره ايه الخنثى المشكل اللي هو له جهادان تناسلين زكري وايه وانثوي هنا في مشكله في توريثه لو ورثناه انت ها هيرث الايه ولو ورثناه ذكرا هيأخذ نصيبا كاملا فعندئذ اذن بنعمل ايه ها اما ان يغلب شيء على الآخر فاذا طلبنا في ذلك الطب وقرروا اني جانب الذكور فيه اقوى من جانب الانوثه ورثناه ماذا ورثناه الذكرا وان قالوا بان جانب الانوثه فيه اقوى ورثناه انثى وان استوي هي المشكله يعني الطب قال لنا نحن نعجز ان نميز والامر فيه ماذا تكافؤ ما بين الجهاز الذكري والجهاز الانثوي عند إذن يورث الذكر ولا يورث انثى يورث انثى لان الاصل عدم الايه توريث وان التوريث لا يكون الا بعد تحقق ما به شروطه صحيح كم لو انتسب رجل الى رجل وقال هو ابي بعد موت الاب ولكن لم نتحقق من, من هذه النسبة كأنه لم يتزوج أمه زواجا معلنا موثقا معلوما ونفتقد إلى شهادته شهود وقد علم من حال أمه أنها تزوجت أكثر من رجل في هذه الفترة الزمنية يعني اختلعت من هذا ثم بعد حيث تزوجته آخر عندئذ صار نسب هذا الولد ماذا؟ مشكلا ما بين الاب الذي مات والازواج الاخرين الذين تزوجتهم من الام صحيح واحد يقول انت قلت بعد حيضا ما هو ممكن الحامل ايه حامل صحيح؟ صحيح يبقى اصبح نسبه ايه مشكلا من القانون اخذ بباب الاحتياط فجعل عدة المطلقة كم ثلاثة اشهر انطلقا سواء كانت إيه مختلعة أو كانت متلقة من أجل إيه الاحتياط لمسألة في إيه حمل لأن بعد ثلاثة أشهر خلاص إن لم يظهر إيه حمل خلاص لما ما في حمل لكن ممكن بعد شهر لا يظهر إيه حمل وينزي الدم ويشك في هذا الدم هو دم حيض أم لا صحيح وأقول إن هذه الوقعة نشئتها بنفسي وقعة الضيئة امرأة نزل عليها دم وهي حامل فبعض الأطباء قالوا لا هي حامل وهذا دم فساد، وبعض الأطباء قالوا هذا دم دم حايد وليست حاملة صحيح أبنى هذه المرأة كمثال طهرة صحيح طهرة بعد أن صلقها من زوجها حال نزول الدم فطهرة يبقى إيه؟ يعني لو اعتبرناها حيضه فقد طهرت فصارت حلالا على قول من من يقول بأن الخلعة إيه؟ حيضه واحدة وتتزوج المهم نعود إلى مسألتنا حتى لا ندخل في أبواب أخرى كما قال محمد الآن مسائل الخنسة المشكل غير طيب هذا بقى إن محمد يقول نحن نعرج على, على العارض النادر أو نبني على العارض النادر حكمه وطالما ان في احتمال عودته إلى الحياة مرة أخرى ولو كان احتمالا ضعيفا يبقى نبني عليه نبني عليه وعليه لا يورث واضح فتلتب المسألة الطبية هذه مسألة أخرى هذه أخرى. وفعلا في قولي لبعض المجامع الفقهية ان إذا قال ثلاثة من الأطباء أن وجوده تحت اجهزه الحياة بلا طائل على أن يكون ثلاثة من الأطباء ماذا؟ الحاجحين الماهرين الدينين عند إذن ترفع الأجهزة عنه ولا يكون ذلك قتلا ولا يكون ذلك قتلا وهذه فتوى مشهورة جدا وبسبب حسبت يعني يمكن وقائع عالمية منها مشهورة من وقعه الطبيبة التي رفعت أجهزة الحياه عن أمها لما رأت أمها تتعذب بلا طائل وقدمت للمحكمة والمحكمة ماذا برأتها وهذا لعله سر ما سُن في هولندا من قانون يعرف باسم قتل بدافع له الرحمة أو الشفقة وهذه على وفق أو شبه بقضية التي أسيرت في اسكندرية من أمر تلك الممرضة التي كانت تحقن بعض المرضى بحقن من أجل ماذا أن حياتهم يؤثني منها شهور هذه الوقت. المهم عود إلى مسألتنا محمد يقول لا لا عول لين إن هذا شك حتى ولو كان هذا الشك بنسبة إيه؟ واحد بالمئة فيعول عليه ولنا في باب المواريث من المسائل المبنية على ماذا على مثل هذه القرائن ولو ضعيفة وعلى مثل هذه الاحتمالات ولو لم تكن قوية واضح طيب نحن نريد الآن يا طلبة العلم أن نقول قولا فاصلا في مسألة الموت الدماغي هل هو موت طبيعي أم لا؟ لان هذه هي هذه هي هي إيه؟ هذا هو مناط الحكم نعود للمثلى قلت قول تعالى إن امرؤ هلك والهلك وقوله هلك في معنى حسن ينبغي تامله او تدبره الا وهو تحقق موته وهذا شرط مجمع عليه في التوريث ايه هو الشرط ان لا توريث حتى نتحقق من شيئين من موت المورث وحياة الوارث صحيح كما لو وضعت ام طفلا ثم مات لو ان هذا الولد خرج الى الحياة فصرخ صرخة ثم مات يرث يرس ثم بعد ذلك ينتقل ارثه لمن من؟ إلى أبيه بالك المسألة دي مهمة عملية برضه يعني امراه ما لها أولاد وهي في أول ولادة لها مات لو أن ولدها خرج إلى الحياة صارخا كده تحققت إيه؟ حياته. فمات يرس امه وينتقل ارثه الى من؟ إلى أبيه لكن لو أن لم نتحقق حياته إذا صارت هذه الأم زاد زوج وإخوة عند إذن ينتقل إرث الأم إلى الزوج النصف وإلى الإخوة النصف لكن لو صرخ الولد حرم من حرم الإخوة ولم يرثوا شوف صرخه ضيعت عليهم ماذا ميراثا قد يكون بالملايين قد يكون بماذا؟ ملايين لي تفضل تفضل هات ما يا محمد ايه؟ لا شهاده الميلاد هذه ليست توثيقا لحياته انما هي توثيق لوجوده ليعرف ليميز لكذا الحياه تثبت بماذا؟ بخروجه مستهلا صارخا يبقى كده ده ولد قولي حي تمام وثراقه يعد دليلاً على ماذا؟ على حياته وهذه المسائل من دقائق مسائل ليه المواريث أو الكف واضح فاستعمال لفظة هلك وهنا لزمت نبيها طلبة العلم واسمحوا لي بهذا الشيء من البص والتفصيل لأن كما أقول نحن في مجلس ليس الغرض منه المسألة لو أن أردنا أن نقصر الطريق عليكم قصرناه ولكن قصر الطريق سمرته تكون به على قدره وسمرته المسألة صحيح؟ لكن إذا طال الطريق فسمرته به بقدره وقد قيل قديما أو سير بطيئا تصل إيه أسرع وإن المنبتأ لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه ولا ظهرا أبقى. واضح والطريق المستقيم هو أقصر بعد ما بين نقطتين يبقى المسألة هو من جهة الحكمة ومن جهه الهندسة فالمسألة كما قلت إن إحنا الغرض هو صناعة طالب طالب علم خاصة هذا الدرس كما أقول لأن هذا الدرس له خصوصية وتمايز عن سائر الدروس تمائز في المادة المدرسه تميز في نوعية الحدور صحيح المهم نعود إلى فاستعمال لفظة هلكه لبا لابد هنا من الوقوف على ألفاظ من الشارع ودلالتها صحيح ودلالتها لأن القرآن استخدم لفظته مات صحيح واستخدم لفظة توفية لكن ما باله استخدم يستخدم لفظته هلك هنا كيف مثلا نجد في الآية السابقة راح يستعمل أو دين غير مدار فبليه يستعمل غير مدار هنا يشير ان بعض الوصايا الجائرة التي فيها اضرار بالورصة لا يعتبر إيه يعني رجل وبمتقل ثلث مالي جنيه الحيوانات قل له شكرا هذه وصية ما لها إيه ما لها اعتبار شرعي تمام ما لها اعتبار إيه شرعي واضح لأنها وصية إيه وصية جائرة كده وصية جائرة أو رجل عند موته رح قال لشخص أنا بعتك بعتك عمارة التي في المهندسين بمئة جنيه يلو. هذا يفعل هذا من أجل أن يضر بمن بالورصة هنا هذا البيع يم... ليس نافذا لأن غرضوا منه إضرار من ضرار الورصة وحرمان من وحرمان الورصة أو رجل وهو بيموت قال لمرأة أن أنت طالق تلقى بائنا عشان يحرم من القاضي يورثها وإن أجر طلاقها وتعتد عدة ماذا مطلق لا ماذا لا عدة من توفي عنها زوجها ولكن يورثها لأن الشرع يعامل الإنسان بنقيد, بنقيد قصده فأحتم قصدك عشان الشرع ماذا ما يعاملك بنقيد قصدك أو القدر والقدر كذلك يعامل الإنسان بنقيده فمن أراد التواضع يرفعه الله ومن اراد التكبر يضعه الله عند نفسه فاحذر فحظر فالاقدار لا تجري على على ما تريد وانما تجري على ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى نعود لمسالتنا فنقول الدلاله اللفظيه فلفظه هلك شكر الله فيها دلاله لفظيه ينبغي تاملها وهي تحقق موتي المورد لأن في قولي هلكا من معنى الضياع وعدم الوجود والفناء، وهذا ما لا يصدق إلا على الموت الطبيعي والموت الدماغي ليس هلاكا طب ليه ليس هلاكا ولا موتا وإن سمي موتا للأسباب الآتية أولا المفارقة بينه وبين الموت الطبيعي في المسمى صحيح؟ ليه سموه موتا دماغيا طرم أنه إيه؟ موت ثانيا ولكونه محل شك وارتياب والشك لا عول عليه مهما قويا شوف لك ايه فلا يخرج من صلاة حتى يشم ريحا او يسمع صوتا مع ان الشك ده قد يقوى ايه عند فهو لمو صحيح قد يقوى جدا كمان لكن ما يعول عليه حتى يسمع او هذه فالشك مهما قوي لا اولى عليه قلت سالكه ولوجود حالات وإن كانت استثنائية من رجوع أقوام إلى الحياة ده حتى في بعض الكتب أولفت في زمن السلف ذكر من, من مات وعاد إلى ماذا وعاد إلى الحياة يعني مرة أخرى. هذه مثلا مشهورة لد وحصل لبعض السلف من هذا واضح دخلوا في غيبوبة موت بالأشهر الطوال ثم عادوا إلى ليه إلى الحياة مرة أخرى وهذا ثالثا قلت رابعا ولأن القول المختار عند اهل الذكر والشأن هو أن الموت الدماغي يفارق الموت الطبيعي خامسا ولما كان حل الموت حل المال لا يكون الا بيقين لا ينازعه شك كان مال هذا المورث حراما وبقي يبقى على اصله سابعا ولا سادسا سادسا والاصل عدم التوريث وبقاء هذا الاصل معتبر حتى تتحقق شروط ماذا التوريث سابعا القياس على المفقود والشرع قد اعتبر بحياه المفقود وإن انعدمته اخباره ولم يحكم بموته قد حكم بحياه المفقود يعني اعتبر حيا وإن انقطعت اخباره ولم يعتبر بحياته ولم يعتبر بموته إلا بعد مدة زمنية مقدره بكم بأربع سنوات والظن لمن يعني يموت دماغيا أنه لا يعيش إلى كم فقياس على المفقود هو قياس, إيه؟ قياس قوي نعم المفقود اللي هو انقطعت ساخباره رجل ذهب إلى العراق مثل من أربع سنين ولا نعلم عنه شيء لا نحكم بموته إلا بعد مرور كم؟ أربع سنوات خاصة إذا انضمت إلى هذه الأربع سنوات قرائن إنه كان في بلدة من بلدان العراق التي يقصر فيها ماذا؟ الموت والقتل صحيح وأن أحداً لم يستدل عليه وحتى الذين سافروا معه ماذا قالوا آخر مرة لا قبل أربع سنوات ولم نره بعد ذلك وهكذا فالقياس قوي طبعا بعضكم يقول طبعا تنازعت نزعت الرجل في القياس صحيح ما هذا شأن الدرس صحيح شأنه ليه شأن الدرس كما قلت لكم نحن على طريقة بعض تلاميذ الشيخ ابن باز يدخل المجلس فيقول لهم أنا اليوم معتزلي ثم يذهب يلقي عليهم شبه المعتزله وينازعهم ويناقشهم ثم آخر الدرس ماذا يفعل يعود إلى السنة ويكشف عوار عقيدة المعتزلة وشبهاتهم ويرد عليها ومرة يدخل عليهم الدرس يقول انا اليوم صوفي فيلقى عليهم شبهة صوفية وهذه الطريقة حسنة جدا مبتكره في الدرس صحيح ولا تكون هذه الطريقة يعني فعلا إلا يعني قوة للدرس وإسراع له نعم. <تصفيق> بعد... لا أنا ما قلت هذا أنا قلت إن القياس معتبر من هذه الجان هو ننتظر فترة زمنية طويلة وغالبا من مات دماغيا لا يبقى تحت جزءة إنعاشه أربع سنين يعني يعني حالة شرون تقصد يعني. أليس كذلك <تصفيق> يعني فهي فترة زمنية لابد أن تطول الفترة الزمنية بحيث أنه ايه وفعلا أنا أجد أحلا متى دماغيا وظلت احتاجها من أشهد الفترة الطويلة يعني وهذا برضو استثناء عارض يعني نعود إلى مثلتنا وقلنا هذا كم سابعا وهو القياس الذي قال به ثامنا هو مسائل التوريث يعتبر فيها بمثل هذا ولو كان عارضا او محتملا ل لحرمه المال شديدا ولبناء احكام المواريث على اليقين طيب هذه أول مسألة معنا قوله تعالى الفائدة الثانية ليس له ولد قلت وفيها خلاف ما بين عمر والصحابة وإن رجع عمر من حمل عمر الآية على ظاهرها ليس له ولد يعني لو له والد يورس كلاله إيه الفرق ضع قلمك وضع منظورتيك الى فيهلي لا الغي نغيه الا اوداتها حواصل جرجانك لو ان اعتبرنا بقول عمر يبقى الاب ده يرث الايه السدس والباقي يورث كلاله لمن للاخوه يبقى ده توريث للاخوه مع وجود من الاب ده قول مين عمر طب فين دليل عمر انه اخذ الايه على إيه على ظاهرية ليس له ايه والد خلاص فلما ليس له ولد يبقى له والد وإلا لنص القرآن على أنه ليس له ايه والد طب الوالد توريثه كم ها السدس الوالد يرث ليه لأبويه لي لكل لي واحد منهما ليه السدس طب الباقي يروح لين للإخوة بقى. فإن كانت أختا ترك النصف ويرد الباقي على الأرض تعصيبا وإن كانت اثنتين فلهما ثلثان والأب السدس والسدس الباقي يرد على الأب تعصيبا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الأب السدس والباقي يبع عمر ورث من الإخوة مع من هذه مفهومة أما مذهب جمهور الصحابة ليس له ولد ولا والد صحيح؟ لان لو له والد ما في توريث من للإخوة وما في كلاله، فجعل الجمهور شرط الكلال انتفاء من، الوالد وعدم وجود الولد. طيب أي المذهبين لي ارجح هو مذهب عمر الذي أخذ بظاهر الآية ليس له ولد، صحيح؟ ولا مذهب الجمهور. من أنهم اعتبروا بالمعنى قال وإذا انتفى وجود الولد في الكلالة لابد أن ينتفي وجود من الوالد ليه لأن جانب الأبوة في التوريث أقوى من جانب من من جانب البنوة شأننا اتفقنا على هذا الأصل وأن الأصل أقوى من الفرع بدليل أنت ومالك لأبيك أما أبناؤك ففي المرتبة ثانية طيب من على مذهب عمر رضي الله عنه يرفع يده الذي أخذ بظاهر الآية خلاص رد على, على هذا المذهب طالما انك لست على المذهب صحيح طيب من رجح كونه ليس له والدا يرفع يده مع الجواب هو واحد فقط لا انتم الى المذهب الاول ولا انتم الى المذهب الثاني ضيوف شرف <تصفيق> اهلا وسهلا نستطيع <تصفيق> ان نراجع اولا المعنى اللغوي لكلمه الكلاله امم معناها هنا الكلام طيب لسه بتونك فين فين الكلام لما نيجي نجيب المعنى اللغة لكلمه كلاله زي ما قلنا في الحصه الماضية ايه هي الكلال الكلال الاحاطه وهي احاطه في الحواشي بالو ايه بالمورث لعدم وجود الايه الاصل الايه وارث ولا الفرع الايه الوارث ولذا سمي القمر ايه قليلا لما يحصل منه عملية ايه احاط او من الاعياء ايضا فعلى كل فعلى كلا المعنيين لا يكون هناك أصلا يعني والد أو ولد صحيح هو والد لما, لما خصت الآية أصلا لما خص الكلالة بايتين طب ما احنا عندنا آية في التوريث اللي نصت على توريث من اللي هي أول آية يوصيكم الله في أولادكم وفيها توريث الأبوين وفيها توريث الإخوة إذا لما خصت ذكر هنا خص بالذكر هنا حالة الكلالة دل على مفارقتها للحالة الأصلية نعم. <تصفيق> نعم. فدل على لو أن الأب موجود لقالت لأبيه كذا لكن دنصت على ميراث الإخوة وبل وفصلت أخت أختين رجالا ونساء فصلت الآية وصلَم أن الآية فصلت توريث المال مورتين ثوريس على عدم وجود الأب في الآية كويس جيد. كل هذا نظر قوي وفهم جيد للآية غير هناك قراءة التنية للآية وهي له ولد ولا والد هذه القراءة شاد ولكن هنا تأشكل عليك هل هناك احتجاج بالقراءة الشادة بتقول كلاما أوله طيب جدا ولكن قصير النفس صحيح؟ ولا يحسن أن تبدأ المدمار بسبق وقوة ثم ما تلبس أن تصل لنصف المدمار فيحصل إيه؟ وإنما الأعمال بالخواتين <تصفيق> وأولى بالخاتمة أن تكون في قوة البداية كلامه قوي جدا على فكرة. ودي قضية كنت ناقشت فيها ناو والشيخ سيد هارون و... ورجعت فيها إلى بحث مع بعض المشايخنا وعلمائنا من أهل الإقراء ومن أهل الفرق وهي هل هناك استدلال بالقراءة الشاذة؟ وذلك يعني هنا فضيل شيخ طيب يسميها إيه قراءة تفسيرية قراءة تفسيرية يعني لا تقرأ بها يعني لا يجوز إنسان إن هو إيه يصلي بها تمام لأن هناك شروط للقراءات من عدم مخالفة القراءة لرسم إيه لرسم المصحف. صحيح؟ يعني فتثبتوا فتبينوا مفيش مخالفة لرسم واتموا بلاش هذا ونبنوكم بالشر والخير فتنة هنا لا تخالف رسم مصحف وارجلكم وارجلكم ما تخالف رسم فإذا تطهرنا الأولى تمام؟ يسألونك عن المحيط قل هو هذا؟ سعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن في قراءة حتى إيه يطهرن كل ديها ما فيها مخالفة لرسم إيه المصحف لكن هنا القراءة فيها مخالفة لرسم المصحف زي, زي زي قراءة ابن مسعود لآية المائدة فقيام ثلاثة أيامها متتابعات ولذلك حصل الصلاح ودل اصلاح اللي أنا بنازع فيه الآن أن نسميها قراءة تفسيرية ولا لا قراءة إيه؟ تفسيرية لكن ليست قراءة يقرأ بها وده اللي جعلني أسأل بعض أهل العلم المهم أنه ده أصل عند الإمام أحمد الاستدلال بالقراءة الشاذة وهنا نكتم وهنا جدا طالب العلم لابد أن يحيط علما بماذا بأصول مجهد وصول مجهد لأن عصول المذهب كانت بابا من أبواب اختلاف المفتين المفتيين والفقهاء. يعني لي أبو حنيفه قال بكذا لأنه عنده أصل معين. لي مالك قال بكذا لأنه عنده أصل. لي الإمام أحمد قال بكذا لأنه عنده إيه أصل. يعني الإمام أحمد مثلاً عصول مذهبيه يقدم الحديث الضعيف على على القياس. لكن أبو حنيفه في عصول مذهبيه ممكن يقدم القياس على الإيه على الحديث الضعيف. طبعا كيف الفرق بين الاصلين ممكن يعمل ايه يجعل هناك مغايره بين المذهبين ومغايره كبيره جدا المهم كلامك جيد فعلا القراءه الاخرى ليس له والد ولا ولد ليس له ولد ولا والد وهذه قراءه وإن كانت شاذه لكنها تفسيريه غير صفح خلاص مع عمر رجع عن قوله يبقى يعتبر العقدة ليه؟ الإجماع <صفح Planet> <مزبئ> <مزبئ> على إن الكلالة لا والد فيها <مزبئ> غير شيخانا من ما تعتبر في المواريد أن وجود الأب يحجب الأخوة والأخوات؟ ده أصل في المواريث في التوريث إن وجود الأب بيحجب الإيه؟ الإخوة ولا توريث الإخوة مع وجود الأب ممكن نغلب او نرجح بهذه القاعدة في التوريث. كلامك جيد طيب نقول وقول جمهور المفسرين والفقهاء هو الراجح حتى قال ابن كثير وهو قول علماء الامصار قاطبة والذي يدل عليه القرآن ورجوع عمر ورجوع عمر مروي ثابت من قوله اني استحي ان اخالف ابي بكر وهذا اجماع لا منازع له ثانيا ان انتفاء الولد هو انتفاء الوالد ذلك لان جانب الابوه في التوريث اقوى من جانب البنوة فانتفاء الاضعف هو انتفاء الاقوى ثالثا ان قوله تعالى في الكلاله والكلالة تعريفا هم الحواشي الاخوه وبنوهم والاعمام وبنوهم رابعا ولو كان للأبي وجودا لما ورث الإخوة مطلقا لقاعدة التوريث أنه لا توريث للإخوة مع وجود الأب خامسا ولو كان الأب موجودا لما كان معنى لذكره ها هنا وذلك لآية, لآية المواريث الأولى التي ذكرت أحوال الأب سادسا ولو ورث الأب ولو ورث الأب في الكلالة لذكرت في الايه فرضه ونصيبه خاصه مع تفصيل الايه لفرض لفرض ونصيب الاخوه والاخوات ان قوله تعالى ليس له ولد وفي القراءه الثانيه ولا والد وان كانت قراءه شاذه إلا أنها تفسيرية يجوز الاحتجاج بها سامنا وقد انعقد الإجماع على أن الاب يحجب الأخت فتوريث وها هنا بنصف الآية يعد دليلا على انتفاع وجودها تاسعا وعدم ذكره في هذه الايه عدم ذكر الاب مفهومه عدم تعرض الايه للذكر عدم وجوده صحيح عاشرا وسبب نزول الايه حجه في هذا المعنى لانها نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما مرض فسال فسال عن ميراثه ولم يكن له الا اخوات إذ مات أبوه في احد ولم يكن بعد قد تزوج أو ولد له وسبب النزول يا طلبة العلم حجه لا يجوز لأحد أن يفسر الآية بما يخالف سبب نزولها صحيح؟ نعم؟ عبد الله بن حرام مات في احد فصار جابر بن عبد الله لا والد له ثم لم يكن له وله وورثهما اخواته هو لم يرث لم ترثوا بعض جابر بن عبد الله مرض فسال عماذا ذا عن ارثي مراثي ما يفعل به فنزلت اليه الايه فيش مخالفه العبره بعموم اللفظ يعني ترى الآية تشمل معنى سبب النزول وإيه؟ وغيرها من الوقائع التي تقاس على سبب النزول لكن لا يجوز ان انت تفسر الايه بما يخالف سبب الايه فالايه ترد فالقاعده الاولى ترد عند المعارضه والقاعدة الثانية ترد عند عند الاتفاق طيب يبقى كده الفائده الثانيه من الايه في مساله توريث الكلاله ان امرؤ هلك ليس له إيه وله اخت من هذه الاخت قول شقيقه غيره لأم ولأب لام أو لاب يعني كل اخت يعني صحيح؟ طب ما إيه الفرق بين ايه الكلاله هذه وايه الكلاله الثانيه صحيح؟ وفي ايه الكلاله الثانيه ورثها كم ها السدس كده ايه هو ايه ما هو عموم وتقسيم إيه, ايه العموم وايه ايه كل اخت يعني قلت بأي أخت بها أحسن قلت قوله قل هو له أخت فهي الشقيقة او لأب فهي الشقيقة او لأب يعني إما أخت شقيقة أو إما أخت له لأب أما الأخت لأم فقد سبق توريثها بآية الكلاله الاولى السابقه يدل على هذا طب ايه الدليل على ان المقصود بذلك الاخت لاب لم تدخلوا بعد في اجواء الدرس ايه الدليل من هنا تق... قلت الأولى مخصصة بالأخت الأم وهذه الثانية صارت للأخت الشقيقة والأخت له الأب طيب المعارضة طب لما جعلت هذه في الأخت الأب وجعلت هذه في الأخت الأم ماشي طب أنت واجه تقسيت هذه بالأخت الأم واجه تقسيت هذه للأخت الأب غير لا الاثنين فيهم ليس لا له ولا لا ما في لا خضر تأمل الآية نفسها هناك قال فهم شركاء فيهم سلس مين اللي فرضهم اللي إيه السلس الأخ والأم لكن هنا يتكلم من ذكر اللي إيه يتكلم في تعصيب والتعصيب يكون من جهة من اب صحيح سنين هنا ورثها النصف والثلثين لكن هناك جعل فرضا الايه الثلث او السدس لان دي فروض من الاخوه الايه لام صحيح قلت وذلك بالاجماع من حمل الايه الاولى على الاخوه او على الاخت لام وحمل الثانيه على الأخت لاب والاخت الشقيق ثانيا مفهوم الايتين فما جاء في ايتي الكلالة الثانية فيه مفهوم أنها أخت شقيقة لما كانت ترث مع إخوتها الذكور تعصيبا وليست الأخت الشقيقة ليست الأخت لأم من أهل أجيبوا جماعه من اهل الفروض ليست الاخت لام من اهل التعصيب يا نصر وانما الاخت لام من اهل الايه فروض صحيح وليست الاخت لام من اهل التعصيب وانما هي من اهل الايه فروض ثالثا ولان فرض الاخوه لام ما بين السدس والثلث وهذه هي الكلالة الأولى أما الأخت الشقيقة والأخت لأب فترث بفروض التعطيب التي هي النصف والسلسان والسلسان والباقي إذا الإجماع ومفهوم الايه الايه صحيح والفرود المسكورة في الآية تين. هذه ثلاثة أدلة على أن الآية الأولى في الأخت والآية الثانية الآن يعني سأذكر لكم مثالين للتوضيح الآية الأولى رجل مات وليس له ولد ولا ايه ولا والد لكن له اخوه لايه لمن لام هنا حيرث كم ها هيرث الثلث طب الباقي يذهب الى اولاد الايه الى الاعمام واولاد الايه الاعمام يعني ان لم يوجد اعمام ورث اولاد الايه يبقى دي مساله الكلاله الاولى ليس له والد او ولد وله اخوات ايه لام او اخوه لايه لام ناتي الثاني من مات ليس له والد ولا ولد لكن له اخوه لاب لاخوه لاب ياخذون التركه إيه؟ كلها ولا يرث الايه الاعمام او او الى اخره فان كانت اختا واحدة ورثت الايه النصف والباقي يذهب الى وان كانت اثنتين ورثنا ماذا الثلثين وان كانوا اخوه الرجال ونساء للذكر مثل حظ مفهوم يا طلبه العلم طيب قال تعالى وله أخت فلها النصف فلها نصف ما ترك وفرض الاخت الشقيقه او لاب في الكلاله الثانيه هي السلس عند الانفراد النصف عند الانفراد والثلثان عند ماذا عند العدد اثنتين فاكثر والثلثان عند العدد اثنتين فاكثر صحيح والتعصيب والتعصيب اذا كانوا رجالا ونساء وبهذا تنتهي ايه الخلال الايه الثانيه يا طلبه له العلم بقيت معنا آية ايه الارحام لأن طبعا آية الأرحام فيها مشكلة في مسألة توريذ زوله الأرحام هل يرثون ولا لا يرثون والآية الأخيرة اللي هي آية القسمة وإذا حضر إليه وهذه مسألة من مسائل المواريث الغائبة الأثر ما نرى أحدا يحرص على هذه السنة في التوريس ان عند توزيع التركة يجمع من فقراء والايه والمساكين ونحو ذلك ويعطيهم ايه قسما من التركة قبل الايه قبل التوزيع تركه برضا من من وإقرار من الوارثين فهذه وللاسف من السنن الايه المهجوره الضائعه في مسائل الايه الثوري، ونحب أن إحنا نكون تكون هذه المسألة من مسائل التي ندعو الناس إليها ونحث الناس عليها. اولا من باب تطبيق سنة عزيزة، وثانيا من باب نفع الميت بإخراج شيء من ماله لمن إلى المساكين واليتامى لعله يفوز بدعوة تكون ماذا مستجابه واضح وفي هذا من إخراج شرح النفوس الوارثين وفي هذا أيضا يعني من القرابة والصلة في يعني لعلنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى ننهي حديثنا عن آيات المواريث لننتقل إلى الأحاديث العمدة في باب أو في مسائل الموريس زي مسألة مساله الحق الفرائد باهلها الحديث فما بقي فلاولى رجل ذكر وهكذا نعم يا نصر لا لانه اذا حضر بانفسهم فاولى من هذا ان, أن نستدعيهم نحن وهذا مفهوم الايه لأن اذا حضروا فاستشرفوا واضح ذلك لأنفسهم او ان ندعوهم فايهم اولى دعوتهم اعظم اجرا و اوشق من كونهم يحضرون بماذا لأنفسهم والله المستعان طيب هذه ساعة وثلث وإن شاء الله تعالى لأنه أول درس طبعا وكنت ارجو أن يكون الدرس على شرطنا من أن يستمر لساعتين ولعله في الاسبوع المقبل إن شاء الله تعالى درس يكون ساعتين كاملتين من أجل أن نسرع الخطى شيئا ما في كتاب المواريث خاصة ولذلنا في المقدمات وطال شوقنا إلى دراسة المنظومة الرهبيه قربها الله تعالى لنا نذكر الإخوة بيوم عاشوراء والتاسعه ايضا فعاشراء يوافق يوم الأحد وتسعاء توافق يوم ماذا؟ السبت وأما مشروعيه الصيام ما فلا يجادل أحد في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفره الا من قول سلفي قديم لبعض السلف يرى ان صوم عاشوراء على اليباه لا صوم عاشوراء فرض اول ما فرض ثم لما وجب صوم رمضان تركه فثيما بعض السلف من قولهم تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ترك الصيام وهذا القول منسوب الى الثوري ولكن قوله تركه يعني ترك ماذا الالزام به لأنه كان يلزم كما جاء في حديث ربيع قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليمسك بقيه يوم واضح ولكن صح أنه صامه لاخر عمره بدلاله قوله لين حيث لا قابل لا صمنا ماذا تاسه بل ضم إليه التاسع بقول عليه الصلاة والسلام واضح وقال فيه صيام المعرفة يكسر سنة وأما الصيام التاسع فليس خلو خلوا من الأجل أو خاليا من الاجر لأنك تصوم موافقة للسنة وطلبا لمخالفة من يهود وهذا من أصل ديننا لا يزال الإسلام عزيزا ظاهرا ما خالفت أمة اليهود والنصارى واضح هذا طيب تبقى مشكلة وهي صيام ماذا السبت لا تصوم يوم السبت إلا في مفتور ضيق عليك والحديث حسنه بل صححه نفر من أهل العلم كثيرون ولكن المثل طبعا بعض العلم حكم عليه بالشدود وإشهره من الشيخ ابن حسيني هذا هو حديث شاد. لا هو حديث صحيح هو حديث صحيح ولكن هنا النزاع في تعويله هل هنا لا يصوم المرء السبت ويصوم الأحد صحيح إنما الصيام يوم السبت يكره لذاته وأنت لا تصوم هنا لذاته إنما تصومه لماذا لكونه تسوعاء. والكراهة ترتفع بالتركيب وهذه قاعدة شرعية كراهة ترتفع بالتركيب لأن التركيب له خاصية في الشرق فلما ضم السبت الى الاحد ارتفعت كراهة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلاً صام يوم التسعاء أو استغفر الله قال لأثمن التاسع ليس لذات التاسع ومناكن من أجل تركيب مع العاشر لترتفع كراهه موافقة من؟ اليهود واضح وعليه أرى صومه لا بأ ولا حجة بحديث السبت لأن حديث السبت في صيامه مفردا وأما الذي نقول الآن في صيامه مركبا والله المستعان نعم خاص ما كل الحاضر يقدم على المبيح إذا كان المبيح قوي وخذ عشرة ادله على المبيح فيما يحضرني الآن زدتنا يا مصر. والوقت يضيق علينا الأولى أو الأول التركيب من قول العين حيث لا قابل لأسمنا ثالثا ثانيا صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا لا محال يقع فيه السبت شخده. صيام يوم وافتر يوم لا محال يقع فيه السبت صيام تسعة ذي الحجة لا محالة يقع فيه ماذا السبت صيام يوم وافتر يومين لا محال يقع فيه السبت صيام ثلاثه ايام من غرة كل شهر لا محال يقع فيه السبت صيام أكثر شعبان لا محال يقع فيه السبت كان يصوم شهر الله المحرم او يقول أفضل الصيام فيه بعد الفريضه لا محال يقع فيه السبت صيام يوم وإفطار يومين لا محال يقع فيه السبت كم بلغنا الان اجب عن كل هذا المبيشان ما كل الحاضر يقدم على الملي ولو سلمت من الحاضر مقدم على المبيح ما بال هذه القاعدة لا تشد صليت بالنجاة ناسيا فما الحب. صلاتك صحيحة ولا تلزمك الإعادة كنت تقصد بالنجاة يعني على السوب لأن طهارة السوب هو شرط مختلف عليه ومن اهل العلم من لم يرى ذلك شرطا والنبي صلى الله عليه وسلم وفينا عليه اذى وما عاد صلاته التي صلاها يعني الركعتين إيه؟ لا الجنابه يعيد طبعا الجنابه ليست نجاسه اولا ان المؤمن لا ينجس وثانيا لان الجنابه نقد للحدث ولا صلاه لاحدكم اذا احدث حتى يتوضا فإذا قال حتى يتوضي بحتى حتى من باب يوم. متى يسرع وقت أسخار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وخير أوقات عندما تميل الشمس الغروب لا عندما تكون بيضاء إنما عندما تفر وتميل للاحمرار ولا بأس من فاته أن يقولها بعد المغرب لنجاء في بعض الروايات من قرأ آية الكرسي قبل المغرب أو في جزء من الليل وبعض العلم قال تجوز اذكار المساء إلى منتصف, الليل إلى منتصف الليل لان بعض روايات من قرأ آيتي سورة البقرة في ليلة قولوا في ليلة يشمل له الليل فلا بأس لمن فاته اذكار المساء أن يذكر ربه بها بعد الغروب خاصة لمن كان مداوم منه عليها نرجو مثالا لحجب الأبد لحجب الأب لا لحجب الأبي عن إخواته. الاب هنا مضاف مضاف لي مثال لو أن رجلا مات عن اب وإخوة ورث الاب اترك كلها ولا يرث إخوته شيء امراه لها بنتان من زوج مات عنها وتزوجت من زوج آخر وأنجبت منه ولدا وهي على قيد الحياة وعندها بيت من ستة ادوار كتبت لكل من الولد والبنتين شقتين آه يعني سود بينهما يعني صحيح طالما هذه عطية في حال الحياة فالعطية تجوز مع شرط التسوية بين الذكور والاناث واضح خاصة أنها هنا لا تضر بورث لأنها كتبت السركة أو أنها أعطت العطية لمن لوارثيها صحيح خاصة إذا أقر الزوج والآخر فعلها هذا والله المستعان. رجل عنده سلا شقق وعنده ولد وبنتان وسيقوم بإعطاء شقة للولد لكي يتزوج فيها فهل عندما ماته يرث الولد في باقي السركة هذه عطية للولد دون إخوته وهذه العطية جائرة فلا بد أن يرفع الظلم عن أخوات هذا الولد البنات إما بالتسوية في العطية او إما بمسامحة ونحو ذلك لأنه لا يجوز تفضيل بعض الولد على بعض الولد في العطية نعم كان في حاجة هذه مسألة فعلا مهمة جدا وهي مساله هل الأب ان يميز بعض الولد لحاجة دعنا من مساله الزواج ولا الزواج حاجه مثال رجل عنده اولاد ولكن عنده ولد هذا الولد يحتاج إلى كلفه طبيه عاليه كانه مريض بمرض هذا المرض نسال الله السلامه يستوجب ان الولد ايه يعني يدخل المستشفيات ويعالج وكذا فخصه الاب بماذا بعطيه جنب كده ربع مليون لنفقه طب ماذا هذا الولد هذا الفعل فعلا في نزاع قوي جدا بين الفقهاء ان مثلا مستجده يعني والذي اميل اليه انه يجوز تمييز بعض الولد لكن ليس لكل سبب لابد أن يكون سببا معتبرا يدخل في باب الضرورة لان بعض الأباء لقينا زوج الولد واضح ويعطيه مثلا شقة حين تكون غالية جدا شقة حين تكون تمليكا ويحرم بقية الورث من هذه العطية أو يشاركهم الولد بعد فين في الارث فينبغي المسألة تكون مضيقه بالضرورة وأنا أمين لأن الضرورة ينبغي أن تكون ضرورة ملجعة كضرورة الطب مثلا وحاجة الولد إلى العلاج والنفق واضح وثانيا ينبغي بغي أن تكون الضرورة معتبرة في باب العرف ما يأتي يميزه بشيء عظيم من باب الضرورة لكن يميزه بما جرت العادة من تمييزه زي مثلا أب زوج جميع أولاده واعطاهم نفق عاليه وجيه ولد له ولد صغير قبل موته وكانت نفقة الأب أو مال الأب قد أو شك على ماذا على الفناء هل له أن يخص هذا الطفل بنفقة تعليم وزواج على جنب أنا اميل إلى الزواج صحيح وهذه المسألة عملية جدا حين الأب مثلا يقول له زوجة وماتت بعد ان أنجب منها اولادا كبارا فأراد أن يعيش بقيته حياته مع أنيس فتزوج امراه فولدت له طب ما هذا الولد يحتاج لنفقة إيه؟ تعليم ونفقة كذا خاصة التعليم اليوم في أعراف الناس صار, إيه؟ صار ضرورة صحيح ولازلت أحمل وصية والد رحمه الله يقول انا ما أترك لكم شيئا كل الذي أستطيع أن أفعله أن أعلمكم في المدارس وهذا مما يعني أذكره من وصايا رحمه الله تبارك وتعالى. لا لاعي كثيرا من امره وحياته لأنه مات وانا في سن صغير لكن هذه من وصايا الغالية التي كان دائما يدندن عليها وهذا ما جعلنا يعني نحب حبه التعليم وكان من فرص حب الواحد للتعليم والدراسة وكان يأتي من قبل أن يأكل وقبل أن يخلع ملابسه وكان يقوم بعمل له بعمل الوادي ومن شدة شغفي ما كاد ما يكاد يغيب يعني لا أذكرني كنت أغيب المدرسة إلا أياما قليلة جدا تعد عد وسببه يرجع إلى أسباب قهرية من إيه؟ من مرض أو من إيه؟ أو من كذا إلى آخره فالشاهد إن هل الأب أن يخص الولد بنفقه التعليم مثلا خاصة وأن التعليم يحتاج إلى نفقه اليوم ولكي فعلا تعلم ولدك تعليما جيدا فعلى قدر ما تنفق على قدر ما يكون التعليم جيدا هي، له أن يخصه خاص أن يزوجا وتخرجوا في أغطئه في أعلى الكليات يعني منهم حتى من تخرج من كليات خاصة مش كدا يعني ممكن يكون أنفق على ولد منهم في درسة الطب قريبا من ماذا من من من من مئتين ألف تل ألف، فيقول بقى حظ هذا الولد أنه ولد له على كبر على كبر ومش عارف كذا، لا له أن يخصه بنفقه إيه تعليم، كأنه مثلا زوج البنات في بيته واعطى لكل بنت شق، فلاه أن يخص هذا الولد به بمبلغ. في قيمة هذه الشق، لكن المسألة لابد أن تكون مسألة خاصة وليست الفتوى فيها ايه عامة حتى لا نفتح بابه نعم تسوير لأن لفظ الشارع التي سونا والعدل وفرق التسوير هتحمل على الرواية الثانية الأشهر هي رواية التسوي بدليل أنه خص ولده وقد يكون خصه من أجل ماذا من أجل معنى معتبر عنده صحيح أن النعمان بن بشير مثلا أفضل من إخوتيه دينا وكذا وكذا وكذا وعظمهم بران إذا أخذ إخواننا فعلا مسألة عملية وشديدة هذه التصل عليه من قريب رجل قال أنا عندي أولاد عندي ولد عاق جدا يضربني واحيانا ويشتمني أنا وأمه واضح هنا السؤال هل له أن يخص أولاده الذين مثلا لهم بر شديد به بشيء من العطية خاصة أن هذا العاق مثلا هو مدمن ويأخذ المال إيش ربي ليه مخدرات في هذا ففعلاً المسألة عملية يعني أجد الله محمداً خيراً لنؤثارها بعض الناس يغلق الباب تماماً يقول لا لا تسوون بين ايه بين اولادكم التسوية احيانا تكون ظلمة التسوية تكون ايه ازاي التسوية تكون ظلماً نعم تكون ظلمة وفي فرق بين التسوية والايه والعدل ازاي اضرب مثال يعني أنت لو سويت بين ولديك في النفقة هذا طالب في الطب وهذا طالب في الابتدائي لو سويت بينهما في النفقة العظيمة ظلمت نفسك لأن ما يجب عليك من نفقة الولد الابتدائي إلا معناسب هتعطيه مصروف عشرة جنيهات كطالب الطب وهذا مصروف إيه؟ جنيه إذا ظلمت نفسك أنا عطيت الاثنين إيه؟ عشرة وما تجيب عليك من نفقة الصغير إلا ما جرى ليه العرف صحيح؟ والعرف يقول أن الطالب الصغير الولد الصغير ده بيأخذ ماذا؟ مصروفاً إيه هو إيه؟ هو جنيه صحيح؟ معلش بدعة المصروف هذه أني بعض صنم مجرسين يسميها بدعة وسألني بعضهم أني أنا عايز أعرف مني اللي ابتدع بدعة المصروف هذه والولد الأكبر تعطيه عشرة جنيهات لأن نفقته في الطب تستوجد ماذا؟ إن هو يكون معهم مالا كثيرا لأنه بيقضي وقتا طويلا في كليته صحيح ممكن من الصباح إلى المغرب فقد يحتاج إلى وجبة يحتاج إلى طعام كما إن مثلا كليته قد تكون بعيدة يحتاج إلى تنقل بينما الصغير قد تكون مدرسته قريبة لا يحتاج إلى تنقل لو سويت بينهما فعطيت الاثنين جنيها ظلمت الكبير ولو سويت بينهما فعطيت الصغير عشرة كالكبير ظلمت ماذا؟ ظلمت نفسك واضح فالمسألة معتبرة ان الاب له ان يميز بعض الاولاد عن بعض في العطايا ولكن لا نجعلها مسألة عامة مسألة خاصة والحكم فيها يتنزل على, على وقائع الخصوص كما دربت مثاله اب عنده ولد مريض ويحتاج إلى نفقة طبية عالية والرجل أسرف على الموت له أن يجعل عطية خاصة تنفق على هذا الولد فين؟ في طبه والله المستعان. أخي نازع في مثلة تحية المسجد بحديث كعب بن مالك أنه دخل المسجد فجلس أولاً لما على رواية أن كعبا دخل فجله إنما فأدخل المسجد فأصلي ركعتين وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمنا حال كعب حال مخصوصة أصلاً بدليل ان كعب لم تجب عليه صلاة إيه؟ جماعة ولا هو ولا على صاحبيه أما صاحبيه فاستكان في بيوتهم جاشر بن عسلمين يقول من الأعذار المبيحة لترك الجماعة هو الهجران الجماعه لمن؟ لرجل، وعليه فلا يستدل بوقعة كعب ابن مالك على نفي وجوبه تحيه المسجد لخصوصيته له الحال، ولأنه من الأصل لا يتجب عليه الصلاة في المسجد، فإذا سقطت عنه الصلاة في المسجد سقط عنه ماذا؟ تحيه المسجد لأنها من لوازم واجب الصلاة في المسجد، فسقوط الأعلى سقوط للأدنى. وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر. إلى منتصف الليل أم سليم أم حرام هما أختار هما أختار دخوله عند أم حرام لأن النبي كما قال الحافظ ابن حجر صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن حجر له خصوصية في الخلوة بالنتاء هه هه لأنه نعم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه لا يفتتن ولا يفتتن به. صلى الله عليه وسلم لا يفتن ولا يفتن به. فلو خصوصيه ولذلك ترى في الروايات المكانه كان يكون في بيت سليم وتأخذ المسك من مفارقه رأسه في قارورة، ويكون في بيت محرام في قيلولة، ويرى رؤيا ونحن ذلك. لأن له خصوصية في الخلوة بالنساء ولا يقاس عليه. لأن الفتنة في حقه مأمونة لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم من جهه ومحفوظ من جهه أن يفتتن أن به أن يفتتن به فلا استدلال بهذا الحديث على مشروعيه له خلو كما ذكرني هذا بطريفة بعض أقربائي سألتني قالت لماذا أنتم تتشددون يا اهل السنه في التعامل مع النساء مع اننا السيده عائشه كان عبد الله بن زبير في بيتها ودخل عليها وكلمها فقلنا نعم ويشرب ما يشرب وياكل ما ياكل وينام ما ينام هذه خالته لان عبد الله بن الزبير وابن اسماء رضي الله عنهما واسماء هي اخت عائشه رضي الله عن الجميع إيه؟ نعم به لقبت به أو كنيت به للمرأة عورة عند محارمها طبعا وعند المرأة والمثال إلى عورة بين المرأة والمرأة هذا كلام غير صحيح وقد نما إلى علم من تهاون بعض البنات ومن تهاون بعض النساء لأنها قد تجلس أمام امرأة شبه, ماذا؟ شبه عارية وبملابس رقاف بدعوى ايد امرأة واضح بدعوة امرأة وهذا طبعا كلام, كلام باطل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا للعورة بين المرأة والمرء وحدا للعورة بين المرأة ومحارمها من الرجال اما اللذان لا عورة لهم على الاطلاق فيما بينهما وبين بعضهم البعض فهما من الزوجان هما الزوجان لا حد للعورة بين من بين الزوجين هذا أولا وكذا الطفل الصغير لا حد للعورة الصفل الصغير مع من مع أمه صحيح فللأم أن ترى ابناء الصغير ماذا عريانا وأن تغسله وأن تمشطه وان وأن تعتني بنظافته لان بعض العلم يقول ان الصغير لا عوره له اصلا ولكني اقول ان عورته مخصوصه بمن بأمه صحيح بأمه فالشاهد ان هناك عوره بين المراه ومحارمها فليس يجوز للمراه ان ترضع ولدها امام ابيها ولا امام اخيها واضح هذا لا يجوز إنما يرى منها ما جرت العادة به من أنها تكون في مهنه بيتها وإنما تكون في مين بيتها كاشف شيئا ما عن ماذا عن ذراعيها عن ساقيها عن عنقها عن شعرها لكن ما يحصل اليوم أن الأخ يدخل على أخته وكما أسمع هنا تكون تلبس لباس, لباس رقاق يصل الأمر أن أحيانا تكون بالشرط مثلا كما يقال بالك ويدخل عليها هذا لا يجوز وهذا الذي جرى على الأمة وإلاك مما نسمع اليوم من زنا ماذا من زنا المحارم وجرات الأخ على من على أخيه على أخته ومن النظر إليها وإلى مفاتنها خاصة ونحن في زمن فتنة وما أسرع أن يصار ماذا الشباب بمثل هذا وكذلك ما جود أن تجلس أمامه مثلا بقلباب يكون مثلا إلى فوق الركبة أو نحو ذلك فهذا مما لا يجوز على الإطلاق، وأما عورة المرأة مع المرأة فهي على وفق هذه العورة، يعني ترى منها شعرها، ترى منها عنقها، ترى منها يديها، ترى منها كعبيها رجليها، لا يعني شيء من ساقيها لا بس، لكن يزيد الأمر إلى هذا لا يجوز، لا يجوز مطلقاً، ورجوا لا نتهاون في هذا الباب، ولا ننسى أن الحياء ست رجل عندنا ألقى درسا وقال لا تؤخر الوتر عن نصف الليل لا يوجد دليل على هذا الكلام وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدركهم فجر أو ترى بماذا برفع انا لا أنكر الاجتهاد في مسائل التوريس لكن الاجتهاد في مسائل التوريس ماذا قليل والاجتهاد راجع إلى فهم النص فليس هو اجتهادا من الأصل الذي هو النظر أو القياس أو نحو ذلك إنما هو اجتهاد في فهم الليل النص كما في اجتهاد عمر في مسألة الكلام. الولد العاقص وفيحاسب الله على عقوق يعني أبيه فلا نجمع عليه عقوبتين نعم صحيح الله أكرم من أن يجمع على عبد عقوبتين لكن هذا لا يمنع أن تكون له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة وليس هذا من جمع عقوبتين عليه مع عقوبة, علي؟ إنما عقوبة الدنيا هي عقوبة قاطره ليستوفي عقوبة الايه بدلنا أن نرى من الكافرين من يعذب في الدنيا فهل معنى ذلك أنه لا يعذب في الآخرة وتفاجئ وانت في الجنة تلاقي واحد دي أبو جاهل قيلك دا ما تبقى جنة هذه <تصفيق> هذه ما تبقى جنة لما يقول فيها امثال ابي جهل ومن أمثال أولئك الكفرة شارون لعله يعود إلى الحياة فيتوب صحيح فلا تحكم عليه حكما أبديا بالهلكة والكفر وليس ذلك على الله به بعزيز صحيح إذا خرج الفجر فلا وتر ويصلى الوتر فين فيما بين الشروق والظهر ويصلى شفعا لا وترا إذا خرج الفجر يعني أول مؤزم مؤذن تصلي الوتر متى بين الشروق والزهر لقول السيدة عائشه رضي كان إذا فاتاه جزء من الليل قضاه بالنهار ولكن هذا الحكم خاص بمن له عادة صلاة الوتر لكن هذا الرجل لا يصلي الوتر اصلا هذا ما يجوز له قضاء الوتر لأن القضاء في حق صاحب ليه العادة آخر سؤال وكأنكم ابيتم إلا أن تكون ساعة المثال الأول في آية الكلالة هو رجل هلك ليس له إلا إخوة لام هؤلاء يرثون له السلس وفق تمام والباقي يرد على من على الأعمام او أبناء الأعمام أما الكلال الثاني رجل هلك وله إخوة لأب أو إخوة أشقاء فإن كانوا رجالا ونساء ورثوا تركيه كلها ولا وجود للأعمام معهم ونلتقي على خير في الخميس المقبل الجمعة غدا بمزغد الدعوة إن شاء الله تعالى وبعد العصر درسنا الأسبوعي بإذن الله تبارك وتعالى الذي يتألف من تسع حصص ودرسنا جميعا منتظمة لكن طبعا درس الثلاثاء هو متوقف وحدث شيء من التبديل فان شاء الله تعالى يوم الاحد يكون في مسجد المغفره بمسجد المغفره بمنطقه حداثه المعادي ويوم الاثنين التفسير بمسجد الهدي المحمدي ويوم الثلاثاء سيره ابي بكر الصديق في مسجد التوحيد بدار السلام ويوم الاربعاء في ويوم الخميس ها هنا ويوم السبت في الهدايه الاسلاميه شرح بلوغ المرام وصلي اللهم على نبينا محمد